خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان مما رج من نار فبأي آلاء إربكوا ما تكذبان ما رج البحرين التقيان بينهما برزخ لا يبغى ف رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان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 يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء رَبِّكُمَا تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء رَبِّكُمَا تكذبان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 يرسلوا عليكم ما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلام ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كدهان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 يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دال فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آل ربك ما تكذبان فبأي آل ربك ما تكذبان هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آل تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان